ما كان محمد نباء أعد من رجالكم ولا شر رسول وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ ما كان مع محمد نبي إلا يردكم وَأَكِلُوا أَنفُسَهُمْ وَأَجْرَهُمْ وَالْعَذَابَ النَّكِيرَ وَسَنُظْهِرُ الله آيَاتِنَا